Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Amma ba'd Qala malikum rahimahullahi ta'ala An abil zinaq An il a'raj An abil hurairah An rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Qala Iza tawadza ahadukum Fal yajal fi amfihi ma'an Thum mal yanthir Wa man istajmara fal yutir Ba'dah قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس القولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمد عبد ورسوله أما بعد قال لمن مالك رحمة الله عليه عن ابن الزناد قلنا أن اسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفماعا ثم ينصر ومن استجمل في اليوتر هذا الحديث فيه الأمر بالاستنشاق في الوضوء والاستنثار الاستنشاق هو سحب الماء بنفس إلى الأنف والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس أي بقوة المسلم لا شك أنه مطلوب عليه لا تمضى أن يتمضمض ويستنشق قال قال ومن استجمر استجمر أي طلب الجمار الالف والسين والتاء طلبية تدل على الطلب كلمة استجمر مخوذة من الجمار والجمار هي الحجارة الصغيرة الحجارة الصغيرة لذلك سمي بالحج رمي الجمار أي الحجارة الصغيرة إذا فقد الإنسان الماء له أن يستجمر بالحجارة لأن الحجارة تقوم مقام الماء سواء كان فاقدا للماء أو ليس بفاقد له لكن أفضل المسلم الاستنجاء بالماء فإذا لم يتسر له ذلك فإنه يستجمل بالحجارة قال ما يستجمل في الوتر الوتر هو جاء مطلقا يشمل الواحد ويشمل الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعه. لكن جاء في حديث سلمان في صح مسلم وعنه والله قال نهان النبي عليه الصلاة والسلام أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار فيكون استجمار بثلاثة أحجار يمسح المسحة الأولى ويرمي الحجر ثم يمسح المسحة الثانية ويرمي الحجر ثم يمسح المسحة الثالثة ويرمي الحجر أما إذا كان في بلد ليس فيه أحجار ولا ما إن وجد التراب فإنه يتمسح بالتراب قال البيهقي في السنة الكبرى قال باب الاستجمار بالتراب ثم ساق بسنده عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وأرضاه أنه استجمر بالتراب، لكن أندونيسيا ليس فيها تراب، أتفه؟ لكن الحجارة متوجّد موجودة بكثرة، فالشاهد أن المسلم إذا استجمر بالحجارة أو التراب يمسح ثلاث مسحات. قالوا عن ابن شهاب الزهري عن أبي الخولاني عن أبي هريرة قالنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من التوضع فليستنثر قلنا الاستثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس ومن استجمرا فليوتر قال يحيا سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك نعم ما أسمع رواية يحيى للموطة تميزت بذكر فقه الإمام مالك يحيى لما روى الموطة في الأندلس كان يذكر فقه مالك بعد الأحاديث أما الموطة برواية محمد بن الحسن الشيباني فقد كان يسوق الأحاديث عن مالك ثم يذكر فقه أبي حنيفة لذلك قال بعض أهل العلم أن هذا الموطأ أي موطأ محمد بن الحسن الشيباني قيل هو موطأ محمد وليس موطأ مالك لأنه يسوق فقه الاحناف بعد هذا الحديث قال محمد بن حسن قال أبو حنيفة ثم يسوق فقه أبي حنيفة وربما على قلة جدا إذا ذكر فقه أبي حنيفة يقول وقال به مالك أما رواية يحيى وهي رواية المعتمدة بالموطة يكتن فقط على فقه الإمام مالك رحمة الله عليه هنا قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمد ويستنشق من غرفة واحدة قال لا بس بذلك قلنا هذه السنة أن المسلم يتمضمد ويستنشق من غرفة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصيحين وإن بينهما أخذ غرفة المضمرة وغرفة الاستشجاق فلا حرج في ذلك كما ذكرنا الصباح نعم. مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ما سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار نعم قال عن مالك أنه بلغ وتكلمنا على بلغات مالك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فعن هو دخل على أخته عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما تسعد ابن عبي وقاس رضى عنه ورضاه فدعا بوضوء لفتح الواو وهو الماء المعدل الاستعمال فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء الإسباق هو الإتمام إتمام الشيء وإسباق الوضوء هو إتمامه أي أن تتوضى ولا تترك عضوا من أعضائك لا يمسه الماء من أعضاء الوضوء يعني. قالت فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار الويل هذا تهديد شديد ووعيد أكيد كما قال ابن كثير وجاء عند الترمذي برواية ضعيفة الويل واد في جهنم لكنها رواية ضعيفة العقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم مؤخرة القدم تسمى عقب قالت ويل من العقاب من النار أي ويل لمن يتوضى ولا يغسل عقبه ويله من النار كما يفعل الشيعة الشيعة طائفة من أهل الشرك إذا توضعوا يمسحون على ظاهر القدم فقط فهم لا يعرفون الوضوء بل لا يعرفون الدين الصحيح، إنما يعبدون الصالحين كما يفعل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يعبدون اللات وهبل ومناة والعزة، فإذا نظر ناظر في السيرة يتبله أن اللات رجل صالح. أن الله ترجل صالحا من أهل قريش سمي بالله لأنه كان يلت السويق للحجاج فلما مات وضعوا له تمثالا فأصبحوا يعبدون هذا التمثال كما حصل في قوم نوح وقالوا لا تظرنا آلهتكم أتنودا ولا سواعا ولا يقوثا ولا يعوقا ونسرا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولياء إلى أبنائهم أن أنصب لهم أنصاباً أي صورا فلما مات أولئك أي الأبناء وجاء الأحساد عبادة من دون الله حلف في خطر الصور والتمثيل هي ذريعتنا للشرك أشياء لما هؤلاء الرافضة يعبدون الأولياء من دون الله يذبحون لآل البيت ينظرون لآل البيت يحلفون بآل البيت يحجون إلى قبور آل البيت فما لا تركوا لله كما كان يفعل كفار غريش يحجون لأصنامهم يذبحون لأصنامهم يحلفون بأصنامهم وغير ذلك من من العبادات الشاهد أن هؤلاء يمسحون مسحا على الأرجل فن الأسلام قال ويل للعقاب من النار وهذا تهديد لمن لم يسبق الوضوء نعم وقال مالك عن يحيى إن محمد بن طحلاء أن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوء لما تحت إزاره. أوه. هذا من العدد. عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أباه يقول أن عمر كان يتوضأ لما تحت إزاره، أي أنه كان يستنجئ بالماء. لم يقل كان يغسل فرجه بالماء إنما عبر إيش بالكناية من باب التعدب عبر بالكناية من باب التعدب لأن بعض الألفاظ الغبية قد قد يعبر بالكناية عنها كذلك الصحابي بضل عنه وارضاه لما قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم ما قال جامعت امرأتي قال وقعت فيعبرون بهذا الالفاظ الدالة على أدبهم وتقواهم وهي مفهومة من المراد من وقعت ومن المراد أنه يتبضى لماء تحت الإزار الشاهد أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان, كان يستنجي بالماء قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يمطمض غسل ذراعيه قبل يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يمطمض ولا يعيد غسل وجهه وام الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه حتى يكون ما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك نعم هنا سؤال لمن مالك أن رجلا نسي المضمض والاستنشاق وغسل وجهه فقال لا حرج في ذلك أما ذا غسل ذراعيه قبل قبل وجهه قال يغسل الوجه ثم يغسل ايش الذراعين لا بد من الترتيب الصحيح أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب والموالاه لو أن إنسانا تمضمض واستنشق ثم لو إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق قال أهل العلم لحرج في ذلك لأن المضمض والاستنشاق وغسل الوجه هذا عضو واحد هذا عضو واحد أما إذا غسل ذراعيه قبل غسل الوجه فهذا هنا إيش نكس فلم يأتي بالوضوء الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في سورة المائدة، فلا بد إيش من الترتيب، لا بد من الترتيب. الشاذ إذا كان العضو واحد، الأذنان من الرأس، إذا قصر إذا مسح أذنيه قبل رأسه، يقولون لا حرج في ذلك لأنه عضو واحد. وإذا غسل وجهه قبل المضمار أو استنشاق قالوا لا حرج في ذلك لأنه عضو واحد لكن لا يتعمد الإنسان هذا الفعل إنما هذه الفتوى إذا سئلت عن مسألة حدثت نعرف كيف أما أن تفتح الباب على مصراعي لا حرج لا حرج أوكية، فهذا لا شك أنه لا ينبغي الواجب على المسلم أن يتوضأ كما توضى النبي عليه الصلاة والسلام. ولقبي رسول الله أصول الحسنة. قلوا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحكم الله. لخذ لكم ذنوبكم دنوبكم وغفور رحيم. فالمسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. لكن لو طرأت، لو حدثت هذه الحادثة، يقول لا حرج في ذلك، لكن إذا انتقل من عضو إلى عضو، ونقول إذا إذا كان في نفس الموضع لا بد إيش أن نرتب، أما إذا انصرف نقول لا بد أن نعيد إيش أن يعيد الوضوء كما قال مالك. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل ناسي أيوم مضى أو يستنثر حتى صلى فقال ليس عليه أن يعيد صلاته. وليمضمض أو ليستنفر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي الصحيح عليه الإعادة والدليل أن النبع سلم رأى رجلا سريته رجل لمعة ليس صف الماء فقاله ارجع فاسبغ وضوءك أمره يش أن يعيد الوضوء لمعة فكيف بمن ترك المضمضة والاستنشاق؟ نعرف كيف فالشاهد أن من ترك هذا لا شك أنه لا يجزئه الوضوء لأنه لم يعتب بالوضوء الشرعي نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده نعم إذا استيقظ أحدكم من نومه جاء في رواية ابن ماجه من نومة الليل من نومة الليل وهذا قيد هنا جاءت من نومه مطلقة تشمل نومة النهار ونومة الليل لكن رواة ابن ماجا قيد قيّدت من نومة الليل وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله عليه قال المراد نومة الليل لأن قوله فناء أحدكم لا يدري أين باتت يده المبيت في لغة العرب يطلق على نومه الليل. يقال بت عندنا. أين عندنا الليل؟ أما في النهار فلا يسمى باء. فالمبيت في لغة العرب هو نومه الليل. بات عندنا الليلة. فلان، ولا يقال بات عندنا صباحا فلان، وهذا من السنن سنن الوضوء أن يغسل رجل كفه قبل أن يدخلهما في الإناء، كما أخبرنا عثمان فأن أحدكم لا يدري أين باتت يدوه، نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا نام أحدكم مطجعا فليتوضأ أتمش نعم قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. نعم مقبول. على يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. نعم. على مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. هذه في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو المبطل للشيء ومفسده. ولا تكون كالذي ناقضت غزلها، أي أضرته أفسدت. ونواقض الوضوء. هي أحداث أو أسباب تفسد الوضوء أحداث أو أسباب تفسد الوضوء والنواقب نوعان النوع الأول أحداث أحداث من الحدث والأحداث هي البول والغائط وخروج الريح من الدبر وخروج دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ودم الفساد والمني والمدي والودي أو الودي وعنشي تقول كل ما خرج من السبيلين كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. هل سمى الأحداث والنوع الثاني أسباب أي سبب فعله الشخص فانتقض به الوضوء وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين غصم متفق عليه ان هناك غضل الوضوء وغصم مختلف فيه من هذه الاسباب مس الذكر من غير حائل من مس ذكره فليتوظى أما إذا مس الذكر بحائل فلا وضوء عليه إنما هو بضعة منك إن كان من وراء حائل يعني كما جاء ذلك صريحا في حديث بهريرة في السنن من مس ذكره من غير حائل عليه الوضوء ومن مس ذكره بحائل فلا وضوء عليه والثاني من الأسباب أكل لحوم الإبل أما ما عداها من اللحوم لحوم الغنم والبقر والدجاج وغير ذلك من اللحوم فهذه لا تبطل الوضوء إنما الذي يبطل هو لحوم الإبل اللحم والكبد وغير ذلك أما المرق والحليب فهذه لا تبطل الوضوء مرق الإبل أو حليب الإبل وأنتم ظهر ليس عندكم إبل في أندونيسيا ومن النواغض أيضا المختلف فيها خروج الدم اختلف فيه أهل العلم هل هو ناقض أم لا على قولين مشهورين قيل أن الدم ينقض الوضوء وقيل لا ينقض الوضوء وهو مثل مالك وهو الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء إلا الدم الخارج من السبيلين إلا الدم الخارج من السبيلين أما دم الجروح وغير ذلك سواء كان كثرة أو قلة فإنه ليس بناقض. والأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها منها ما جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شجرة أسد وقصة ربعيته وصلى جالسا بعد المعركة. كان عليه دم فقال بعض السلف لا زال مسلمون يصلون بجراحاتهم، ذكر البخاري معلقا ومنها النوم اختنى فيه أهل العلم هل هو ناقض أم لا قيل ناقض وقية ليس بناغر وتوسط شيخ الإسلام بن تيمية قال النوم الذي ينقض الوضوء هو المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه إذا أحدث سوى كان جالسا أو متجعا إن كان مستغرقا فهذا يبطل الوضوء أما النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان بحوله كان يتيه بصات الجمعة مثلا أو يتيك في الدرس مثلا يشعر بما حوله فهذا ليس بناغر قال أنس كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء فتخفض رؤوسهم وما يتنزل ويصلون ولا يتوبؤون غير هذا هو النوم الخليف الذي يشعر بما حوله وقال نافع كان ابن عمر ينام مجالسا ثم يصلي ولا يتوضع هنا لكان يشعر بما حوله أما كان لا يشعر هو عليه حديث العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء قال زيد بن أسلم أن عمر قلنا هذا منقطع قال إذا نام أحدكم مطجعا فليتوضع لأن قالبا كان المطجع لن يشعر بما حوله وقال زيد بن أسلم زيد بن أسلم من المفسرين وتفاسير جيدة رحمة الله عليه في قولة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية قال ذلك إذا قمتم من النوم يعني يرى أن النوم مبطل للوضع. قال مالك الأمر عندنا عندنا الضمير هنا أي أهل المدينة. كما لك ذلك الزرقاني. فكل موضع فيه مالك يقول عندنا أي أهل المدينة إجماع أهل أهل المدينة. ألا يتوضّم الرعاف؟ أي دم النازل من الأنف الرعاف ولا من دم أي من من أي موضع من البدن إلا السبيلين ولا من قيح يسير من الجسد القيح هو دم الجروح لو أن إنسانا به جرح ثم شف الجرح شيء سيخرج منه دم هذا سمى قيحا ولا يتوضى إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم يعني مستغرق نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الطهور للوضوء الطهور للوضوء قال مالك عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به أتشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته نعم قال عن برهير جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن نركب البحر إما سفر وإما لأجل الصيد فيه بيان جواز ركوب البحر وأما حديث لا يركب البحر إلا غازن فهذا حديث لا يصح. ونحمل معنا القليل من الماء، أف... فانتو ضال بها عطشنا، أفنتو ضم من البحر، لا شك أن الإنسان لا أشكر عليه, عليه أمر من الأمور، فللو يرجع إلى أهل العلم، قالت عرفت أسر وأهل الذكر كت ما تعلمون، فهنا رجع هذا الصحابي. الانبع سلم لكي يسأله عن حكم الشرعي في ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه هو عي البحر الطهور ماءه اي ان ماء البحر طاهر تتوضى به تغتسل به هو طاهر مطهر زاده النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته الحل ميتته أي ميتة البحر والمراد كل حيوان يعيش في البحر وأما إذا مات حيوان لا يعيش في البحر فهذا ليس من الحل لو أن طائرا سقط في البحر ومات لا يقال هذا من صيد البحر لأنه لا يعيش في البحر إنما المراد الحل ميتته أي مما يعيش في البحر هذا الحديث يبين بيان أن ماء البحر طاهر مطهر وكذا ماء الأنهار التي عندكم فهذه طاهرة كذلك الماء النازل من السماء ماء البرك ماء العيون ماء الثروج، هذه كلها طاهرة على الأصل الأصل في المياه الطهارة قال الحل ميتته أي ميتة البحر حلال حيوانات البحر تنازع فيها أهل العلم على عدة أقوال ذهب المالكية إلى أن كل حيوانات البحر حلال كلها السمك والسلاحف التماسيح كل ما يعيش في البحر فهو حلال كلب البحر فرس البحر ومذهب مالك هو أوسع المذاهب الإسلامية في كتاب الأطعمة أوسع المذاهب يقابله مذهب الأحناف يرون لا يحل في البحر إلا السمك أما ما عداه لا يوكل وهم أضيغ المذاهب في الأطعمة طبعا الحيوانات نوعان يا أخوان إما بري وإما بحري فقط أما برمائي يعني تارع عيش في البحر تارع عيش في البر أي جمع بين بر وبحر في سمي برمائي قالوا كالضفادع برمائية مثلا وكالتمساح قالوا برمائي لا, لا يوجد شيء اسمه برمائي هذا أتى به أهل الطبيعة إنه محاوات إما بري وإما بحري والعبرة بالغالب العبرة بالغالب إذا كان غالب وقته يعيش في البر فهو بري وإذا كان غالب وقته يعيش في البحر فهو إيش فهو بحري أما مذهب الشافعية قالوا كل الأسماك حلال كل الأسماك أما إذا كان غير السمك فهذا ينظر إذا كان نظيره عندنا يؤكل في البر فهو يأكل كلب البحر كلب البر ما يأكل يكون إيش كل البحر عندهم ما يأكل خنزير البحر خنزير البر ما يأكل عندنا يكون عندهم إيش ما يأكل وهكذا قالوا كل ما عدا السمك يندر إيش إلى إلى نظيره فرس البحر فرس يأكل فقال يأكل وهكذا الرابع مذهب الحنابلة قال كله حلال خنزير بحر كالبحر كله حلال إلا أربعة فقط العفون إلا ثلاثة تمسح لأن له ناب ونرسل بنها إيش عن عن أكل كل ليناب من الدواب ومن السباع فر له ناب قالوا والظفدع إنها النع عنه قالوا وحيت البحر لأنها مستقدرة لأنها مستقدرة لكن صحيح حية البحر تؤكل والتمسح يؤكل على الصحيح مشهور أكل التمساح في السودان يوكل عنده عندهم التمساح بكثرة يذهبون إلى صيده في البرح عندهم صوت يفعلونه في السودان صوت يشبه صوت الأنثى أنثى التمساح فهم يتخبؤون تحت الأشجار وكل شخص معه رمح طوله ثلاث أمتار أو أكثر فيأتون يفعلون هذا الصوت التمساح إذا سمح هذا الصوت يفرح فيخرج نصف بدن التمساح من البحر من النهر فهؤلاء يرمون إيش في الرمح ويمسكونه لأن عندهم أنه يؤكل فالشاهد أنهم يعني عندهم أكل التماسيح مشهور فالتمساح حلال على الغول الصحيح أما الضفدة نعم جاء فيه حديث في النهي عنه نعم. قال مالك عن إسحاب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة ابنة أبي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتالة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كفشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست من إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قال يحيى. قال مالك لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة نعم قال مالك عن سحاق عن حميدة أو حميدة بنت عبيدة عندكم ولا بنت أبي عبيدة دي بنت أبي عبيدة أبي عبيدة لا هي حميدة بنت عبيدة أبي هذه خطأ من إما من النساخ أو من يحيى هي حميدة بنت عبيدة ابن فروة عن خلتها كبشة وكانت تحت ابن أبي قتادة يعني زوجته أو زوج زوجه دخل عليها أبو قتادة الأنصاري فأتت بما فجاءت الره فأصقل هالإناء أي أماله لكي تشرب من الماء هذا في بيان رحمته هذا الصحابي بمن الله عليه فنظرت نظرت إليه كبشة فقال أتعجب من هذا يا ابنتي إنها ليست بنجس يعني أن أن الماء طاهر لن ينجس من هذه الهرة سمعت النبي السلام يقول إنها ليست بنجس يعني الهرة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات الطواف يعني الخادم الذي يطوف في البيت فمن كثرة طوافان الهرة سميت ايش او شبهت الخادم فالهرة إذا شربت من من الإناء لا ينجس الماء فهنا ذكره أراد أن يبين أن سعر الهرب ليس بنجس لكن روى أبو داود والدار عن عائشة رضي عنها أنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسل الإناء يقسل الإناء من الهر ثلاثا صحو الألباني يقسل الإناء إذا شرب فيه الهر ثلاثا أي ثلاث مضات الكلب كم سبع لهن بالتراب هذه ثلاثا الحديث صحيح صحو الألباني قالوا يقسل الإناء ليس معناه أن الماء نجس إنما هذا من باب النظافة فقط والنزاهة من باب النظافة والنزاهة فغسل الشيء لا يدل على على نجاسته إذا غسلت شيئا ليس معناه أنه نجس لو أن ماء أو لو أن عصيرا وقع على ثيابه وغسلت الثياب هل يعني هذا أن العصير نجس ليس بنجس فغسل الشيء لا يدل على على نجاسته قال مالك لا بأس به يعني إيش سؤال الهر إلا أن يرى في فمه نجاسة وكذا قال شيخ اسلام بن تيمية قال إذا أكلت الهرة فأر فإنه أصابت سنجاسة ويقصى الإنع أما إذا لم تأكل الفأر فالصيح النهاء أن فمها طاهر نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن, بن الحارث التيمين عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمر بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمر بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا نعم قال مالك عن يحيى بن السعيد عنصاري المحمد محمد ابن رهيم التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن حاطب أن عمر الخطاب هذا منقطع يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر خرج في ركب فيهم عمر بن العاص الأفصح في اللغة يقال العاصي بالياء ذكر ذلك النووي في شرح مسلم أما إذا كانت من غير الالف الالف واللام يعني من غير التعريف يقال العاص عاص تقول قاضن تقضي ما ان تقاض راع كلكم راع وهكذا الياء المنقوصة في في الاسم المنكر تحذف وتعوض ايش بالتنوين أما إذا أدخل عليها الألف اللام فنيش ترجع ليش القاضي الراعي العاصي وهكذا فقال عن عمر بن عاص قال وردنا حوضا يعني بركة من البراك فقال عمر بن عاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع يعني هل الكلاب تشرب من هذا الحوض لأنه إذا ولق الكلب في الماء فأنه ينجس إذا كان عندك ماء قليل وولغت فيه الكلاب فيرمى الماء كما جاء في صحيح مسلم وصحيح بن حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه وليخصلوا سبعا ولا ولهما بالتراب عشان ليش فليرقه وهذه زيادة صحيحة صححة مسلم وبن خزيمة فقال عمر يا صاحب الماء لا تخبره أي أن الأصل في المياه الطهارة الأصل في الماء الطهارة فذا وجدت ماء في السحراء أو غيرها أو ليس في سحراء هنا يعني في غابة من غابات مثلا فلا تسأل هل هو نجس أم لا الأصل أنه طاهر نعم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتوضعون جميعا نعم يعني أهل البيت الواحد أهل البيت الواحد كيف يتوضؤون من إناء واحد؟ أب وزوجته أو الابن وأمه ومحارمه من إناء واحد فراد بهذا أن يبين أن لا حرج أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا حرج أن تتوضأ المرأة ايش بفضل الرجل وأما الحديث فهو محمول على الكراهة التنزيهية ع رجل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضّع الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل رواه داود وغيره هذا رحمون على الكراهى التنزيهية لا على التحريم جاء في في صحب أن سلم أن أنبي صلى الله عليه وسلم توضّع بفضل ميمونة ح حبيب عباس وفي سر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه وهي صحن كبير فأت النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فقال رسول الله إن توضأت به أو اقتسلت به فقال إن إن المال لا ينجرس. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لا يجب منه الوضوء. قال مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني مرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذير قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهره ما بعده نعم قال باب ما, ما لا يجب منه أي الأشياء التي لا يجب فيها الوضوء منها النجاسة إذا وقعت على الملابس تقصى النجاسة ولا تعد رؤك أو وقعت على بدنك النجاسة على على يدك مثلا تقصى يدك ولا تعد رؤك فملامسة النجاسة للبدن أو الثوب لا تنقض الوضوء فقال باب ما لا يجب من الوضوء قال ملك عن محمد بن عمارة وهذا ضعيف محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن مجهول المرأة هذه من هي ام الولد هذا فهذا الاسناد ضعيف في الموطأ من الاسانيد المنتقده في موطأ مالك أنها سالت أم سلمة زوج النبي عليه السلام فقالت إني امرأة وطيل ليلي الزيل أي من الخلف وأمشي في في المكان الغذر الثوب إذا كان طويلا ومكان الغذر شوفه إيش يجمع الغذرات أو, أو نحو ذلك فقالت لها أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده يعني إذا مشت على قادورات ثم أكملت مسيرها ومرت على تراب لأنه يطهر لأن التراب يطهر التراب يطهر الشاهد من هذا أن طهارة الثوب إذا غسله بالماء طهرت نجشت الثوب وإذا مسحت بتراب أيضا أيضا طهرت ولا يضر بقاء أثر العين الدم إذا وقع على الثياب وبقي فترة ثم غسل يبقى الأثر فلا يضر ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره نعم قال مالك أنه رأى راى ربيعه بن عبد الرحمن يطلس مرارا ماء وهو في المسجد فلا يمصرف ولا يتوضا حتى يصلي نعم قال مالك را ربيعه هو ربيعه الراي يغلس القلس هو خروج القليل من الطعام من الفم قد يكثر الرجل الطعام والشراب حتى لا يبقى له موضع نفس عاد كيف ثم تأتيه بعض الأحيان غوة نفس فيخرج بعض الطعام من الفم فهذا يسمى غلس هذا لا لا يبطل الوضوء كما قال مالك أن ربيع كان يجلس مرارا وهو في المسجد ولا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي يعني لا يضره ذلك لأن هذا ليس من نواقض الوضوء نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل قال سطعام هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء والي من ذلك والي غسل فاه نعم هذا ما الاستحباب يتمضم كذلك إذا قاء إذا أصابه القيء لا يتوضى بل يكفيه المضمضة أما حديث أن نبع سلم قاء فتوضى الحديث وكان صحيحا حديث أبي أمامة إلا أنه محمول على الاستحباب نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمرى حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ نعم الحنوط هو الطيب الذي يوضع في الماء في غسل جنابة في غسل الميت الميت إذا غسل يخلط معه طيب في آخر الغسلات هذا شمى حنوطاً ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضى أراد أن من غسل ميتاً فلا يغتسل ولا يتوضى ومن حمل ميتاً أيضاً لا يتوضى أما حديث من غسل ميتاً فلا يتوضى أو او ليختسل قيل إنه منسوخ وقيل إنه محمول على الاستحباب في حديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل حديث صحيح نعم قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء هذا هو الصحيح ان القيء لا ينقض الوضوء إذا يكون الغلس الغي القليل والغي هو الكثير وهو الطعام الذي يخرج من المعدة، فهذا ليس بناقض الوضوء كم عن لنا من الوقت ما أدري شو. كملنا من الوقت عن. كم ساعة وربع؟ ناخذ ربع. هذا سنأخذ ربع أيضا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ترك الوضوء مما مست النار قال مالك عن زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم نعم يتبضى قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزود فلم يأت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمد مضى ومد ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال مالك عن محمد بن المنكدير أو عن صفان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة ابن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال مالك عن ضمره ابن سعيد المازني عن أبان بن عثمان. أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضى وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضى قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي الطالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضيان مما مست النار قال مالك أن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أي توضأ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ نعم. وقال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وعلى مالك عن محمد بن المنكدير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ قال مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد, زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضى فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ نعم قال باب ترك الوضوء مما مست النار النبي عليه الصلاة والسلام قال تضعوا مما مست النار ماهو أصحاب السنن فهذا أمر كل ما مسته النار يمر على المسلم أن يتوضى بعده سواء كان لحما أو خبزا أو مرقا أو غير ذلك كل ما مسته النار ثم نسخ هذا الحديث توضى ما مست النار نسخ أن النبع سلم أكل لحما ولم يتوضى فذهب جماهير أهل العلم أن حديث توضى مما مست النار من سوخ ذلك قال مالك قال باب ترك الوضوء مما مست النار أي لا تتوضى من كل شيء مست النار إلا لحوم الإبل فقط هذه مستثناء قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضى وهذا ناسخ لحديث توضعه مما مستمع وعن مالك عن يحيب السعيد عن بوشير بن يسار عن سويد بن عمان أنه خرج مع رسول الله عام خيبر أي غزوة خيبر إن كانوا بالصهباء وهي موضع غريب من خيبر نزل رسول الله عليه وسلم فصل الأسرة ثم دعا بالأزوات يعني الطعام لكي يأكلوا فلم يأتوا إلا بالسويق وهو طعام معروف عند العرب البر مع الزيت فأمر به فثريا أي خلط البر مع الزيت فأكل رسول الله سلم وأكلنا ثم قام للمغضب مضى ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضى يستحب لمن أكل طعاما أن يتمضمض بعده لهذا الحديث وأيضا لمن شرب لبنم جاء في البخاري ومسلم حيث يمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما فيستحب للمسلم إذا طعاما أو شرب لبنا أن يتمضمض بعده أما إذا شرب عصيرا أو شرب ماء فهذا لا لا يتم الضد بعده. قالوا عن محمد ابن ابن من منكدر وعن صفان ابن سليم أنهم أخبرا يعني أخبرا مالك من عادات مالك إذا روى عن شيخين لا يبين لمن هذا الإيش لفظ الحديث. خلاف الإمام مسلم الإمام مسلم روى عن شيخين وأكثر يبين واللفظ لفلان. ماك لا الاسم لا يبين هذا الأمر. لمن له. عن محمد إبراهيم التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن هدير أنه تعشى مع عمر الخطاب ثم صلى ولم يتوضى وعن مالك عن ضمره عن أبان أن عثمان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضى نعم يتمضمض وإذا أكل دسما يمسح فمه لأن الرجل جاء في الحديث من أكل دسما ولم يغسل فليلومن إلا نفسه الدواب قد تهتيش إذا لحه الدسم فيلدق الأفعى أو يدقينها من الدواب لكن إذا غسر الإنسان فإنه, فأنه يغطعش عنه هذه الرايحة أما ما جاء عن بعض السلف أنه كان يكره غسل اليدين والفم بعد الطعام فهذا لعله لم يبلغته الحديث لكن كما قال الإمام أحمد قال لا حرج بغسل اليدين والفم بعد الطعام وهو الصحيح لفعل عثمان وفعل عثمان سنة ربما الله عليه عليكم وسنة سنة خلفاء قال المالك أنه بلغ أن علي ابن أبي طالب وعبد الله ابن عباس علي وابن عباس من أهل البيت ربما الله عليهم جميعا سؤال الإمام مالك سأله أحد الأمراء لعله الرشيد قال لماذا لم تروي عن أهل البيت قال لم أقف على حاديثهم هنا عن أهل البيت بروا سبعة عشر حديثا تقريبا عن أهل البيت فيحمل قوله لماذا لم تروي أي لماذا ليش لم تكثر عن هالبيت فقال ليش لمقف على حديث من لا هذه فقط هذا معناه قال كان لا يتوضأ ممسة النار وعن مالك عن يحيى مسأيد أنصاري أن سأل عبد الله بن عامر عن الرجل يتوبل الصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار لا يتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ أي لا يضر وعلى المالك عن أبي نعيم أنه سمع جابر بن عبد الله نصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق رضا عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضى أكل لحما لحما نكرة استدل بهذا بعض من قال أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء. فقالوا بأن الخلفاء الأربعة لم يتوضوا من من حمل إبل. هذا الصديق وقبله علي وعمر لا الصحيح أي أخوة أنتم تعرفون العام والخاص في أصول الفقه. أكد نعسل لم لحما ولم يتوظى هذا عام خصوصا منه إيش لحوم الإبل توظوا من لحوم الإبل فالجمع سهل وليس هناك أي تعارض أبدا قال مالك عن محمد ابن منكدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل لكن رواه مسلم عن محمد ابن منكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى لطعام، فقرب إليه خبز ولحم، فأكل منه، ثم توضى وصلى، ثم أتي بفضل أي بإيش من الطعام، فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. اللحم إيش ذكره؟ يشمل أنواع اللحوم إلا الإبل لا جاهد. فيها النص صريحا ذلك يا إخوة جمهور العلماء وهو قول الأمة الثلاثة قول بحنيفه ومالك والشاذعي أن لحم الإبل ليس بناقب للوضوء وخلفهم الإمام أحمد وأصحاب الحديث قالوا بينه وبينكم حديث النبي سلم توضوا من لحوم الإبل رواه مسلم فهذا نص صريح أما الحديث المطلقة فهذا تحمل على كل أنواع, أنواع اللحوم إلا لحوم الإبل آخر حديث قال عن موسى بن عقبة أنا عن الرحمن بن زيد، أن أنا استقدم من العراق لأنه كان في البصرة ربما الله عليه في آخر حياته فدخل عليها أبو طلحة وأبي بن كعب أي زاراه يزور بعضهم بعض زيارة الأخوة بالله من المندوبة فغرب لهما طعاما قد مستت النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضى فنظر إليه فقال أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس أعراقية أي أعندكم في العراق تتوضعون بعد الطعام فقال أنس ليس لي لم أفعل ليس لي لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضيا يتوضي. الشيء داخل من هذا الباب أن حديث توضى مما مست النار حديث منسوق وأن المسلم إذا أكل كل شيء مست النار لا يتوضى إلا لحم الإبل وما ما عداها فإنه يندب له أن يتمضمض، مض أما إذا كان دسما فإنه يندب أن يغسله أسأل أنه ما سمعنا وننفق ما يحب ويرضى الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد